وَاتَبَعْتُمْ لَسَاءَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ ناس ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صَاحِبَ استجماء أبواب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا ما أنسميتموها أنتم وأباؤكم سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 به خمرة، وأما الأخ فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وضيع الذي فيه تستفيان، وقال للذي ظن أنه ناجي ما ذقني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلا بتبسجني بالضعسين وقال الملك إني 114. أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي المترجم <تصفيق>